وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّ فَ سوء ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه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 يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيق ونذيق يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدا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 كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصادقين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد الم تراء الشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حط عليه العذاب ومن يهنئ اصْمَامَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ صِيَامٌ مِنَّا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ صِيَامٌ مِنَّا يُصَدُّ مِنْ فَأْقِر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 حَتَّىٰ يَأْتُونَ كِرَجَالِهِمْ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ يَنْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفْتَهُُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ عِظَّ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ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 تخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان شحيق ذلك ومن يرضى شعائر الله فئنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنٍ لِيَكْرُمَ اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهِينَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وأسلم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن مما رزقناهم ينفقون والجنة جعلناها لكم من شائر لله لكم فيها خيل لكم في اَخَيْرٌ فَالْكُرْسِيُّ نَاللهِ عَلَيْهَا صَوَاكَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا لَحْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَمَشْرِقِ الْمُحْسِنِينَ ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ودنا للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصره لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدنا الصوامع لا له قُدِّسَت الصوامع وبيوع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولا ينصرن اللهم ان ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكلبوك فقد كلبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخلتهم ثم أخلتهم فَكَيفَ كَانَ نَكِيرًا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى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 يَكْتَرُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَ يَوْمَ السَّاعَةِ ضَرْطَةً حَتَّى تَأْتِيَ يَوْمَ السَّاعَةِ ضَرْطَتَهُ وَيَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمِهِ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِنَّ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 إِلَى رَبِّكَ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكُونَ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ التي فيما كنتم فيه تختلفون الم تعلم ان ظالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا المنكر. النصيح يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضع القالط والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله ل قوي عزيز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 واعبدوا ربكم, ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتابيكم إبراهيم هو سما مسلمين قبل وفيها ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ساقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعما المولى ونعما النصير